Welkom bij les nummer 96 van de lessen in de Arabische Grammatica. Vorige keer hebben we het gehad over hoofdstuk 68 over huroef al Over al-A'atf. Raayna an al-A'atf بينه وبين متبوعه أحد هذه الحروف وهي الواو والفاء وثم وأو وام ولا وبل ولكن وحتى وكذلك رأينا أن حروف العطف تسعة الواو وهي لمطلق الجمع والفاء للترتيب مع التعقيب وثم للترتيب مع التراخي واو للشك او التخيير وام لطلب التعيين ولا للنفي وبل للاضراب وحرف لكن للاستدراك وحتى للغايه ثم راينا كذلك ان واو العطف تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في نسبه الحكم اليها والاسم بعدها يكون تابعا لما قبله في الاعراب وراينا ان واو المعيه لا تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم بل تدل على المصاحبه وان الاسم بعدها يكون منصوبا دائما على انه مفعول معه وراينا انه تتعين الواو للمعية إذا كان هناك مانع من العطف ورأينا أن الواو الواو تتعين واو العطف بعدما لا يتأتى وقوه إلا من متعدد ثم أخيرا رأينا أنه إذا صح العطف ولم يجب جاز أن تكون الواو العطفي وأن تكون للمعيه معا ونأخذ التمارين المتعلقة بالعطف فنبدأ بالتمرين الأول يقول سؤاله بين بين المعاني المختلفة المستفادة من اختلاف حروف العطف في الجمل الآتية باع الفلاح الشعير والقمح ماذا نفعل؟ نبين المعاني المستفادة من حروف العطف أين حرف العطف في هذه الجملة؟ باع الفلاح الشعير والقمح حرف العطف هو الواو نعم حرف الواو طيب ماذا نستفيد ما هو المعنى المستفاد من حرف العطف الواو في هذه الجمله ما هو المعنى الذي استفدناه دبور فرخت خرست انظروا نعم اذا ماذا استفد ماذا استفدنا ما هو المعنى المستفاد من حرف العطف من الواو ما هو المعنى المستفاد مطلق الجمع نعم استفدنا اما يعني الو هنا تفيد مطلق الجمع ما هذا هو طيب الجملة الثانية باع الفلاح الشعير فالقمح هو مطلق الجمع الجمع بالتاكن تتفرينها فانتفيدينها het verenigen. Motlak al-jama. Betekent het verenigen van twee dingen. Zonder enige voorwaarden. Zonder dat er één voor is. Of na is. Of wat dan ook. Zonder voorwaarden. Gewoon al-jama. Het verenigen. Tiba al-fellahu shaira. حرف العطفي وما يفيد حرف العطف هو الفاء وماذا استفدنا؟ الترتيب مع التعقيب وليس الترقيب التعقيب لا. الترتيب مع التعقيب أخذ باع الفلاح الشعير ثم القمح باع الفلاح الشعير ثم القمح حرف العطف وما يفيد حرف لطف ثم وماذا يفيد؟ دبوس كشتخرت أنبسط يفيد الترتيب مع التراخي ياخد الفلاح الشاعر أو القنحة حرف لطف وما يفيد؟ نعم يفيد الشك يفيد هنا الشك صحيح طيب الجمله الخامسه اشعيرا باع الفلاح ام قمحه اشعيرا باع الفلاح ام قمحه ام هي اداه العطف وماذا تفيد دبور في الكخت خرست أو في تربة نهيزت انفراخا شاعيرا الفلاح أم قمحها هيب دبور خرست في الكخت أو في إذن ماذا تفيد طلب التعييم يف دل كيد باع الفلاح الشعير للقمح باع الفلاح الشعير للقمح ما هو حرف العطف هنا لا هو أداة العطف وماذا تفيد وعليكم السلام ورحمة الله ماذا تفيد تفيد هو كفت خرست إن خين طارف طيب ماذا تفيد تفيد النفي أحسنت باعل فلاح الشاعر بال القمح أين حرف العطفي بل وماذا تفيد دبور أركوت خيرت ناي صوري نعم ماذا يسمى هذا يسمى الإضراب يسمى ثم أخيرا ما باع الفلاح الشعير لكن القمح لكن القمح ما باع الفلاح الشاعر لكن القمح أين حرف العطف هو لكن وماذا يفيد لبورفر كوخة خين خير استمار طرد ماذا يفيد يفيد الاستدراك أحسنت هذا بالنسبة للتمرين الأول فنمضي الآن إلى التمرين الثاني عليكم السلام عليكم بين في أي الجمل الآتيتي تتعين بين في أي الجمل الآتية تتعين الواو للعطف وفي أيها تتعين للمعية وفي أيها يجوز الأمران يسفهب هنا أداة العطف الواو في هذه ومتبدون ومتخكيك ظهر Duidt het op al En waar Heeft dat een betekenis van al Zoals we gezien hebben al En waar Beide mogelijkheden Mogelijk zijn Ta'anaqa Khalidun wa Aghooh Khalidun Speaking Arabic and Dutch. Alwahu Lilat voor het woord voor het woord voor het نعم لأن الفعل هنا يشترك فيه الطرفان يشترك فيه الطرفان خالد وأخوه فأفاد العطف <تصفيق> طيب الجمله الثانيه قرأ محمد والمصباح قرأ محمد والمصباح دشتاانق خالد وأخوه خالد انزمبرور اومهلده الكار. طرفان طرفان ذا 2 نعم تو طيب قرأ محمد والمصباح الطرف إس بارتاي الواو هنا للمعية لماذا قلنا الواو للمعية لماذا قلنا هنا الواو للمعية قرأ محمد والمصباح لماذا لم نقل أن الواو هنا للعطف؟ ما السبب؟ المصباح لا يستطيع أن يصدر منه فعل القراءة إذن فهو لا يشترك في الفعل لا يشترك في الفعل إذن في محمد هو الذي قرأ وقرأ حين أضاء المصباح إذن ومعه المصباح يضيء إذن هنا بسبب ذلك كانت الواو للمعية ان القراءة لا لا تصدر من مصباح نعم سؤال فراغ ليك فراغ ما الفرق ايش بين واو المعيه وواو العطف لا تنيط على بعض Wauw el Haal. Wauw el -ja en Wauw el Haal. Nee, niet Wauw el Kijk, Wauw el Haal, dan beschrijf je de toestand van die persoon. Tijdens het verrichten van een bepaalde uh, handeling van de handeling van het, het werkwoord maar hier beschrijf je niet dit toestand beschrijf je uh, het is niet de beschrijving uh, uh, Mohammed doet iets hier uh, terwijl iets aan de hand is of aan de gang is of hij doet het terwijl hij of de de, de uh, het lamp, de lamp aan is of terwijl de maan schijnt of zoiets, dus het is niet een beschrijving van de toestand van sahib al-haal hier Kitab al-Nahu al-Wadih Kitab al-Nahu al-Wadih Www. في موقع في هذا الموقع تجد الكتاب maar het gebeurt wel ook tijdens de handel in van de veld naam ja maar niet لا على واجب طيب اختلف تاجر ووكيله. أنتبوك إذا كان كهيبك تبوك الكتاب يمكن إن هنا تجد الكتاب نعم الجملة الثالثة اختلف التاجر ووكيلها هنا الواو واو العطف نعم هنا واو العطف لأن الاختلاف يصدر من التاجر ويصدر كذلك من الوكيل جلست والقمر جلست والقمر واو المعية الواو للمعية نعم جاء السيد وخادمه جاء السيد يجوز الأمران نعم هنا يمكن أن يكون المجيء من السيد فقط وخادمه صاحبه في ذلك في المجيء وقد يكون المجيء صدر من الاثنين فاذا كان المجيء صدر من الاثنين تكون عطفا جاء السيد وخادمه واما اذا كان المجيء صادرا من السيد وخادمه صاحبه في ذلك فيكون حينئذ يكون الواو اداه يعني واو المعيه جاء السيد وخادمه فينصب الخادم على انه مفعول معه مشينا والظلام مشينا والظلام الواو للمعيه لأن الظلام لا يمشي نعم آه. طيب أخذوا الجملة الأخيرة في هذا التمرين نام أخي وظل الشجرة نام أخي وظل الشجره الواو معي الواو معي فهل يعني يصح تصيح هذه الجمله ما اخي وظل الشجره klopt it klopt ما اخي وظل الشجرهتي is The, <تصفيق> لماذا وظلة نعم ما دام الواو هنا للمعية فالظل ينصب على أنه على أنه مفعول معه نام أخي وظل الشجرة طيب ننظر الآن إلى التمرين الثالث يقول السؤال وصتي وصت وصت حروف العطف بالتعاقب بين لفظي الأبواب والشبابيك. وانطق بهما مرفوعين ثم منصوبين ثم مجرورين في جمل مفيدة. إذن الأبواب والشبابيك. الأبواب معطوف عليه والشبابيك معطوف. نضعها في جمل بحيث نوسط بينهما بحرف عطف حينا مرفوع مرفوعان وحينا منصوبان وحينا آخر مجروران مع تعاقب يعني حروف العطف نعم الابواب والشبي... والشبابيك نظيفة احسنت هنا في حاله الرفع الابواب والشبابيك نضيفه ديرن ان درامن زين شون طيب حاله النصب مثلا غسلت الابواب ثم الشبابيك احسنت ثم حاله الجر غسلت الابواب ثم الشبابيك مشيت الى الابواب بل الشبابيك يا اخوت اقلب على الدوران مي على الشبابيك ناضه دراما اوف الى فير باي كان على باي كان ذا على باي نشيت إلى الأبواب بل الشبابيك. طيب إما تنضف عن درزين. مت الأبواب أن الشبابيك هل هناك جمل أخرى بحيث يتوسط الأبواب والشبابيك حرف من حروف العطف. لا طيب نمضي إلى السؤال أو التمرين الرابع. ضع حرف عطف ملائما بين كل معطوف ومعطوف عليه في الجمل الآتية إذن نضع حرف عطف في الأماكن الخالية اتفاحا أكلت عنبا ما هو الحرف المناسب في هذه الجملة أتفاحا أكلت أم عنابا أحسنت هنا للتعيين طلب التعيين هبيا أبلخ خيط أوف دراف طيب هززنا الشجرة سقط ثمرها هززنا الشجرة هززنا الشجرة فسقط ثمرها أحسنت we hebben geschud aan de boom. Vervolgens en gelijk daarna zijn de vruchten naar beneden gevallen. Karaatulkitab, fehim toch. Karaatulkitab, faim to. Karaatulkitab, feim toe, faim to. Heel goed. Karatulkitab, faim toe. الجملة السادسة خسر التاجر كل شيء شرفه أوف شرفه أوف شرفه خسر التاجر كل شيء حتى شرفه أحسن. حتى للغاية حتى شرفه لان المعطوف يتبع المعطوف عليه والمعطوف عليه والمعطوف عليه هنا هو لفظ كل أحسنت طيب ما قابلته قابلت وكيله ما قابلته لكن قابلت وكيله أحسنت Ik heb hem niet ontmoet, maar ik heb zijn plaatsvervanger ontmoet. Ma El al-Kitab El Kiteb. Mercara El Kiteb. Mercara El Kiteb. Mercara هيفت نيت تهيلبوك خليزن مع انستكدار فان الجملة الأخيرة قدمت إليه الطعام أكله قدمت إليه الطعام أكله قدمت إليه الطعام, <أكله> <قدمت إليه الطعام فأكله أحسنت طيب نمضي الآن إذا لم يكن هناك هناك سؤال إلى التمرين الخامس ضع معطوفا ملائما بعد كل حرف من حروف العطف في الجمل الآتية يعني نضيف أو نضع المعطوف في الجمل بنى الأمير قصرا و ثم نزيد المعطوف المعطوف عليه هو قصر بنى الأمير قصرا في أي صفحة في أي صفحة في أي صفحة انظر في أي صفحة لحظة آآ التوكيد ثم ألعط الصفحة مئة وستة وستة وخمسون أضم مئة وستون مئة وستون مئة وستون العطف العطف، الجزء الثالث الجزء الثالث من النحو الواضح بنى الأمير قصرا ومصنعا أحسنت بنى الأمير قصرا ومصنعا أو بنى الأمير قصرا وحديقة أحسنتم طيب اشتريت حصانا ثم الجزء الثالث اشتريت حصانا ثم من يكمل نضع معطوف نضع معطوفا ملائما في المكان الخالي في الجمل الآتية أو في الجملة الآتية اشتريت حصانا ثم ثم ماذا لا أحد اشتريت حصانا ثم حمارا حيوخد اشتريت حصانا ثم ركبته كنوك ثم راكبته وبعد ذلك راكبته نعم أحسنتم الجملة الرابعة ما غرست نخلا لكن ما غرست نخلا لكن Maar gorastu naglen, lakin zahra. Lakin zahra ten Dus ik heb geen palmboom geplant, maar een bloem. Thumna. Lakin shajaraten ukra. Kan ook. Maar een andere boom. الجمله الخامسه سالني سؤالا بل سالني سؤالا بل بماذا نتمم هذه الجمله سالني سؤالا بل سال المدرس كم سالني سؤالا بل سال المدرس يأخذ الاضراب عن المسؤول الاضراب هنا عن المسؤول ايوه الجملة الجمله التاسعه ذهب الخادم لا ذهب الخادم لا ماذا نضع في هذه الجملة كمعطوف؟ ذهب الخادم لا ذهب الخادم للخادمة يا أخد. ذهب الخادم لا حسنت. طيب نمضي الآن إلى التمرين السادس يقول سؤاله ضع معطوفا عليه في الأماكن الخالية من الجمل الآتية إذن هنا الذي ينقص هو المعطوف عليه كان دُس معطوف عليه بالدينكة زي في هذه السيناء. القصيدة وأنشدها الجمل الأولى. القصيدة وأنشدها. istama'atu al-qasidata wa anshidaha al Wat is de betekenis van de zin? Istama'atu al-qasidata wa anshidaha. Wat wordt hiermee bedoeld? Spreek ik het goed uit. Ist زيغ يدخل إلى إلى القصيدة. استمعت القصيدة كلاور زندر إلى. استمعت القصيدة أو استمعت إلى القصيدة وأنشدها مع What wordt Wat bedoel je hiermee? Ik weet niet precies wat het betekent, maar ik dacht dat het iets wat was wat beluisterd kon worden. Uh, Al-Qasida is een gedicht. En anshada betekent uh, een gedicht opzeggen. Dus. Uh, of zingen, zingen. Een gedicht zingen. En die stemme toe betekent ik beluisterde. Dus hier staat nu letterlijk, ik beluisterde, ik beluisterde het gedicht en hij zong het. dat is wat hier letterlijk staat ik beluisterde het gedicht en hij zong het uh. wauw al ma'iyya wauw al -ma <laughs> كان خين أنواو المعيّة دار دارنا أنفع الكومت الواو المعيّة دي كان دارنا أخبرون اسم Wauw, hier is gewoon our... laat. Maar dan moet je wel een uh, um, ja, an, an andere zin van maken. Een ander maatovale invullen. قصيده تفهم القصيده في فنين استمعته دي فن ماشي كان بفضلت zeggen كتب هاي شريف اتخدغت ان هاي زونت كتب القصيده وانشدها هاي شريفت هي زونت عليه ازدان het kan een zin zijn, maar het kan ook een ism zijn. Het kan ook een vial zijn, zoals so we gezien hebben. Het kan een vial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 معطوف عليه. فالعلماء. العلماء هنا. معطوف. نعم. استقبل الرئيس عائلته فالعلماء. استقبل الرئيس عائلته فالعلماء. طيب الجملة الرابعة ما مشيت بل ميلين ما مشيت كذا وكذا بل ميلين ما مشيت ميلا بل ميلين أحسنت الجملة الخامسة أرسلت إليه كذا وكذا ثم رسولا أرسلت إليه كذا وكذا ثم رسولا المعطوف علي أرسلت إليه رسالة ثم رسولا هي أخذ الجملة السابعة أه كذا وكذا تسافر أم بعد غد ا كذا وكذا تسافر أم بعد غد أغدا تسافر أم بعد غد هي أخذ والجملة الأخيرة في هذه الجملة في هذه في هذا التمرين عاشر كذا وكذا لا الأشرار عاشر لا الأشرار عاشر الأبرار لا الأشرار هغوت عاشر الأبرار للاشرار طيب نمضي الان الى التمرين السابع يقول السؤال استعمل كل حرف من حروف العطف التسعه في جمله مفيده طيب نمضي بدون حروف العطف التي يمضي بدون حروف العطف دي يمضي بدون حروف العطف نعم. لعب أحمد وسعيد. هي خدّة سلوى. لعب أحمد وسعيد. رأى الولد أمه فضحك. هي خد الفاء. أكلت تفاحة بل موزة أحسنت بل جلسنا كلنا حتى أنا حتى للغاية أحسنت قرأ سورة الانشقاق أو سورة الانفطار أحسن أو الحرف السادس ما رأيت المديرة لكن لكن المعلم أحسن السابع رأيت المعلمة للمدير أحسن الثامن هل القرآن؟, هل القرآن قرأت أم كتابا آخر أياخد التاسع مشيت إلى المدرسة ثم رجعت إلى البيت أحسن هذا هو الحرف التاسع طيب والآن السؤال الثاني كون تسعة جمل تشتمل كل منها على واو تتعين العطف في الثلاث الأولى وللمعية في الثلاث الثانية وتصح للأمراني في الثلاث الأخيرة طيب هوفنيت دي زينن تماكن تمزأيولي تمزأيولي دي زينن فيلماكن بس انا بدي اول شيء مع واو العطف بس alleen واو لات لعب احمد وسعيد alleen واو العطف مدهير انه كويس الان المعيه فقط خرجت من البيت ولقاء أخي. خرجت من البيت ولقاء أخي. لا لا كيف لقاء أخي؟ ضب ذي الزخم خرجت من البيت ولقاء أخي. ماذا ضب ذي الزخم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 En niet dat je dat zeg maar, als, als, als, uh, als uiteindelijk resultaat hebt na het, het weggaan. Dus laten we kijken naar de voorbeelden die zijn ge gebruikt toen. Je ging, naar, je ging lopen en terwijl je liep de zon kwam op. Dus een Maïe, dat gebeurde samen. Het lopen en het opkomen van de zon. Dat ging samen. Wat ik, wat ik meer bedoel is. Ik liep het huis uit, ja. En toen. Ik liep het huis uit. En iets. Tegelijkertijd, tegelijkertijd, dus samen met het lopen, gebeurde iets. Tijdens het weggaan uit huis kwam ik onverwachts mijn broer tegen. Weet het zeg maar. Nee, maar dat gebeurt niet samen. Dat is inderdaad, zoals je zegt, onverwachts. Maar wauw, uh, je doet iets. En tegelijkertijd, samen met de, die gebeurtenis, gebeurt iets anders. Zoals zirto watulua fajr Ik liep ja, en tijdens het lopen ging de zon op. Hadara Muhammad waqruu Dus Muhammad kwam en tijdens het komen de zon kwam uh, geen onder, of begon onder te gaan. Dus je kan zeggen bijvoorbeeld, charajtu, minel beiti. En dan kun je bijvoorbeeld een tijdstip noemen wanneer dat gebeurd is. We zijn wel een chamzi bijvoorbeeld. Maar zet ik een madrasatie waar ik maar het ontmoeten van iemand, dat is gewoon, dat gebeurt op één moment. En niet samen met, met het lopen maar naar, naar, de, naar, de, naar de school. Toch? Tijdens het lopen toch? Ja, maar tijdens het lopen, dat is... Op het moment dat je loopt, loopt dan kom je hem tegen. En dan is het afgelopen. Het is gewoon één momentopname maar wat hier bedoelt met Waulmaaiya is dat die gebeurtenis samen gaat met de anderen dat loopt niet samen dus bijvoorbeeld je bent aan het rijden sayarata wa wa al bijvoorbeeld je ziet de je ziet de de maan in de, in de hemel dat gaat gewoon samen tegelijk Het gaat samen, ja, in dezelfde tijdstip, ja, tijd, tijdsduur, diezelfde periode. In diezelfde periode gebeurde, gebeuren die twee dingen. ja volgens mij wel, duurt het even lang ja volgens mij wel ja totdat het op een gegeven moment ophoudt het gebeurt inderdaad samen totdat het op een gegeven moment ophoudt maar dan geldt die zin niet meer dan geldt het niet meer dan zeg je niet meer Sir tulo al fajr seertuwa tulo al fajr ik liep terwijl de zon opkwam en als de zon zeg maar helemaal boven zit en je bent steeds aan het lopen, dan geldt de zin niet meer. Dan kun je niet meer zeggen Asir wa al-fajri Dat is alleen in die periode dat het geldt dat je die zin kunt zeggen. حسنا اخيك نوند الدرد وتصح للامرين في الثلاث الاخيره دس نو الواو ببعض بيدا مغلق زين واو العطف ان واو المعيه اكلت امي وابي نال أمي دعيتيس أسترة، تجس دمجي أكليت زعجة أكليت أمي، إن دانو أبي أكليت أمي، أكليت أمي وابي، أكليت أكل أبي وامي، تجس دهير الأكل يكون قد يمكن أن يكون قد صدر من الأم وصاحبها في ذلك الأب أو يكون الأكل قد صدر منهما جميعا نعم أحسنت إذن هنا يجوز الأمران طيب التمرين الأخير الثامن في الإعراب نموذج مدعو رأيت رأيت الأسد لن نمر رأيت رأى من رأيت فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل الأسد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة رأيت الأسد عفوا. الأسد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة لا حرف عطف مبني على السكون النمر معطوف على الأسد منصوب بالفتحة الظاهرة هكذا يكون الإعراب طيب أعرب الجملتين الآتيتين الشجرة تنمو وتثمر الشجرة تنمو وتثمر الشجرة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره تنمو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمير مستتي تقديره هي الجملة الفعلية خبر في محل رفع الواو حرف عطف مبني على الفتح تثمر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتي تقديره هي والجملة الفعلية معطوف على تنمو في محل رفع أحسنت ثم الجملة الثانية مشيت وسور الحديقة مشيت وسور الحديقة مشى مشي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركه التاء ضمير متصل مبني على السكون لاتصاله بالتاء التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الواو للمعية واو المعيه مبني على الفتح صوره مفعول معه منصوب بالفتحه الظاهره على اخره ومضاف الحديقه مضاف اليه مجرور بالكسره الظاهره على اخره احسنت زو ديه دس الاعراب طيب بهذا نقول قد اتينا الى اخر تمرين من, من تمارين العطف من التمارين المتعلقة بوضوع العطف هل هناك سؤال زائد اخر ورد ذي طيب اذا لم يكن هناك سؤال فنستريح قليلا الى الثامنه ونصف ثم نستمر باذن الله تعالى الطيب dus we gaan eventjes twee minuten stoppen. En dan gaan we verder met hoofdstuk 69 Elbedel. Tot zo.